فتحاوي ميها بالموت فتحاوي فتحاوي شعل الها شهيد الثورة القائد أبو عمار ما بنتنازل عن دمك شيخ الثوار وشهيد الثورة القائد أبو عمار ما بنتنازل عن دمك شيخ الثوار لازم يرجع للأخصا قبر الاختيار حلمك يا اليسر والله حلمي أنا يا كتاب الأقصى شدي وحنا بنشد احنا الجيل اللي فتح و ما ينعد يا كتاب الأقصى شدي وحنا بنشد احنا الجيل اللي فتح و ما ينعد راجع راجع على الأقصى هده هو الرد يا شباب الأقصى هبونا روبركان احنا مبارح ودعنا جهاد العمرين هبي كتائب الأقصى وحنا عارفين احنا مبارح ودعنا جهاد العمرين هبي كتائب الأقصى وحنا عارفين ثوار الياسر والله عد الملايين غزة والطفة وحيفة وأرض العراق نجاب نجابنا وما هز الريح احنا لياسر اطلقها اول تصريح احنا نجاب نجابنا وما هز الريح احنا لياسر اطلقها اول تصريح فارس عوده بيقابل دبابه يصيح لازم نكتب على الراي ياسر انا ما يهاب فتحاوي فتحاوي شعل لها نار فتحاوي فتحاوي ما بالموت الموت فتحاوي فتحاوي شعل لها نار فتحاوي فتحاوي فتحاوي